قامت الصلاه انت قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا قيموا صفوفكم واعتدلو سووا صفوفكم وسدوا الخلل <تصفيق> الله اكبر الله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 سورة النساء نزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولينشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة وَالزَّانِيَةُ ثَلاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ الزَّانِي أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا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 وسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامس ان لعن الله عليه ان كان من الكاذبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم الله اكبر الله Sami Allahu liman hamida Rabbana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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة من لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم نكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكون النبي لولا جاء عليه باربع شهداء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 ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم الله اكبر الله salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa rahmatullah of the